وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ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 أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كثرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مري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 إن يشأ يذهبكم وَيَأْتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها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 ان الانسان لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فَإِنَّكَ غفور رحيم ربنا إِنِّي أسكنت مِن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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ الله عزيز ذو انتقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار